ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان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 لا تَفُذونَ إِلَّا بِسُلطان فَبِأَّ آلَ إرَبّكُمات تُكَ الذِبَان يُررسَلُ عَلَيكمَا شواضُ مِن النار وَنُحاسُم فَلَا تَمْ تَصِرًا فَبِأَّ آلَ إرَبّكُم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء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 مَُّكِئِينَ على فرُوشم بَطَائِهَا مِنْ اسْتَبََق وَجَنَجََّتَنِدَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذِبَان فِيهَِّ قاسِةُ الطَّرْرفِ لَمْ يَطُمِثهُ إُِ قَبِلَهُم وَل جَ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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جََّتان فَبِأَّ آلَ إَبِّكُماتُكَذّبَان مُدهََّتَان فَبِأَّ آلَ إرَبّكُمات تُكَ الذِبان فِيهِمَا عَيْنَانَِ البَّاقَتَ